الوحش كلها ونسل الغربه تمنيت بدل في الدنيا كيف مخي ولا قلب بالشارع صافيت امي الحبك طريق صايبه لا نحب نستغنى ولا نحمد ربي والموت قريب بقى من الدنيا وجيعت ربي على تدوين الروح ما فيهاش على الشد تمطش روته تكبر عايش الدنيا ما We need to the فمشيت ونسيت اللي نساني منويت الفرق وبكاني الوحش اللي كلاني وحاشت خيالك يا عمي ورضك لي نجاني خليت لما لي وتريق الغربة اللي خذاني منسيت عشرة ناسي والأيام الزينة وكي مشيت للغربة ريت لقلوبة حسينة تمنيت ما الوقت ويرجع بي كندبور هنرتاح والراك كان I'll